فكرت في الناس ولا حد فكر فينا نعي على الناس هو حيرك عليه في الناس ولا حد فكر فينا ونعي على الناس و بالحاير تعلينا بالحد انت عايش من دمع جرح المجروح انت اللي شينه وكيلمي يا من من طام السنين بالحد انت عايش قلبي تداوي جرح المجروح انت اللي شينه وكيلمي امر عيني, عيني علينا عيني علينا من فكر فينا ولا حد يفكر فيها ونبكي على الناس ومن عيبك عليا alaama yalla salama ala ni'am yalla yalla yalla yalla yalla يا سلامة يلا السلامة على اللي حب يلا السلامة يا عيني عليك يا قلبي اللي انت عايش في سلم و اللي عشنا راح عمو و داوينا يوم جرحونا السوع علينا قلبونا عشنا لحبوم. بتقعد علينا عيني عيني علينا منفكر في الناس ولا حد فكر فينا وبنبكي على الناس من حيبك علينا العشيه ضيعت عمرك في العشيه يا ما والجرح يا ما ما انطام ومر يا ما العشيه ضيعت عمرك في العشيه يا ما والجرح يا ما ما انطام ومر يا ما سنين يا عين يا لقلبي اللي انتهى ايش السؤال اي يا ما ضيعت عمري في العش ياما والجرح يا ما كان طعم مر يا ما جيني عيني عليك يا قلبي اللي انت عايش في سر قلبي عيني عليك يا قلبي اللي انت عايش في سر حتى اللي عشناه نحبهم دا قد ما علينا عيني عين علينا نفكر في الناس ولا حد يفكر فينا نبكي على الناس مين حي علينا